الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئات ولنجزيّنهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ولصّين الإنسان بوالديه حسنًا وإياه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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ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 الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوعون جد الله الرزق واعبدوه واشكروه اليه ترجعون وان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 فَبَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب وأتيناه أجره وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إن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 129. إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها 122. لا ننجينه وأهله 123. إلا كانت من الغابرين 124. أرسلنا لوط سيم بهم سيم بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مزلون على أهل هذه القرية لجزاء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال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 فكل أن أخذناه بذنده فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذتهم الصيحة ومن من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 116. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدوره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 فَسُبْحَانَ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِطُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيط ثوب الكافرين يوم يخشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقول ذوق ما كنتم تعملون فسو فاي كل نفس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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا انَّ اللَّهَ فَانَا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم 109. وما هم من السماء ماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا وكتبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما نَتَع فَسَوْفَ يُعْلَم او لَمْ يَعْلَموا انَّا جَعَلْنَاهُ حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين